111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا العلم وعلى آله وصحبه والتابعين ما تعاقب الملوان وكرر جديدا أما بعد أيها الإخوة المسلمون في كل مكان لسرنا أن نتقدم إليكم بهذه الحلقة من هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يعمرها بالإخلاص والنفع وأن يجعلها يجعلها من الباقيات الصالحات هذه الحلقة سنتكلم فيها عن موضوع هام من أسباب الاستقامة ألا وهو العلم الشرعي ذلك أن الله عز وجل عظم شأن العلم وعظم شأن العلماء في كتابه سبحانه وتعالى حيث استشهدهم على عظم شهادة بعد أن شهد بها واشهد بها ملائكته فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم وأخبر أنهم الذين يخشونه حق خشته فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وحكم لصالحهم على من سواهم بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه وقال وترك الأمثى ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ولم يؤمن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإزدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه وقل رب زدني علما وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصلت حد التواتر بالشأن العلمي والشأن حملته فقد أخرج البخاري في هتاب العلم وترجم له بقوله باو من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ثم أرد رحمه الله تعالى بسنده من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله هو المعطي وأخرج الإمام أبو داود وابن حبان في الصحيح والترمذي في جامعه من حديث الكريم بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه في, مجلس دمشق في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبي الدرداء جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت إلا لأسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله أبي الدرداء أما جئت لحاجة أما جئت لبيع والشراء قال كلا ما جئت إلا لأسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله أبي الدرداء رضي الله عنه سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة وإن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر علق الامام ابو حاتم البستي ابن حبان رحمه الله على هذا الخبر في صحيح فقال رحمه الله وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة واخرجه ايضا مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يرتمي فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه واخرج البخاري في الصحيح من حديث اثنان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله خيركم من تعلم القران وعلمه. والأحاديث في فضل علم وفضل حملته وفضل الراغبين في طلبه أكثر من أن تحصر في مثل هذه الحلقة المجزة وقد بسط أهل العلم رحمه الله تعالى الكلام في العلم وفي فضله في مصنفات خاصة خاص بها هذا الشيء بكلام جميل جدا وأورد في ذلك من الآثار والآيات الشيئة الكثيرة ومن تأمل هذه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات أدرك أنه لا بد للعاقل أن ينتبه لعمره وأن يعلم أن هذا العمر القصير وهذه المحطة التي هو فيها هذه الدنيا الفانية حريم بالعاقل أن يشمر عن ساعد الشد والإجتهاد وأن يلحق بالرعي اول وأن يسير على منوالهم وأن يشرب ويرد ويرد ذلك النبع الذي وراده القوم ويشربه ألا يتعلق بسوف ولعل وعسى فتمضي أيامه وتكون عليه حسرات فإن هذه الدنيا إنما هي الساعة كما قال بعض السلف الدنيا ساعة فاجعلها طاعة فالعاقل لا بد أن يشمر في هذا الباب وأن يشتهد أن يكون له نصيب وإن كان قليلا من هذا العلم الشرعي ولهذا سئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل الذي قد قرب القتل ولم يبقى من عمره إلا ساعة في أي ساعة أو في أي شيء يصرفها قال علم يتعلمه قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه أفضل من العمل به تعلمه أفضل من العمل به وقد قال الإمام الشافع رحمه الله تعالى أن طلب العلم خير من صلاة النافدة وصدقة التطوع وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام جلال الدين السيوط رحمه الله في كتابه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع فقال رحمه الله تعالى في نظمه والعلم خير من صلاة نافلة فقد غلى الله برزق كافلة فيا أيها المسلمون في كل مكان ويا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شمروا للعلم الشرعي واشتهدوا وأخص بهذه الدعوة إخوان المجاهدين في الثور أخصهم أن يولوا العلم عناية بالغة وأن يعطوه ولو نصيبا قليلا من وقتهم وأن لا يزهدوا أو يتكاسل عن طلب العلم الشرعي خاصة من منحه الله عز وجل عقلا وذكاء وكان مؤهلا لطلب العلم الشرعي فليس من العقل والإنصاف أن يضيع نفسه فيما لا فائدة فيه فيكون حاله كما قال القائل أتطلب من تحب وأن تجار وتتركهم وقد بعد المزار وتبكي بعد نأيهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين سار تركت سؤالهم وهم حضور. وترجو أن تخبرك الديار فنفسك لم ولا ترمي المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار وبالعلم الشرعي وفضله وفضل السلف على الخلف فجميع الأعمال التي يعملها الناس اليوم هي في موازن أولئك العلماء من لدن الصحابة والتابعين الذين يضحوا ورحلوا في سبيل هذا العلم وفي سبيل إصاله إلى هذه الأمة وفي سبيل تحيي مسائل فالسهر الليالي وضمأ الهواجر من أجل إيصال هذه الرسالة إلى هذه الأمة العظيمة وفي هذا المعنى يقول العلامة الشيخ محمد علي ابن عبد الودود رحمه الله تعالى الشنقيطي وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهده حصر النبي مثله على أجور ما كان النبي فعلا صلى الله عليه وسلم مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا لا حد إذ كل إذ كل, يوم... إذ كل عامل ومهتد إلى يوم الجزائي شيخه قد حصل له من الأجل كأجل عاملي ومثل من ناقص وكاملي وشيخ شيخه له مثلاه وأربع لثالث تلاه وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله على المرتبة صلى الله عليه وسلم ومن هنا يعلم تلصدير السلف وفضلهم على الخلف فلا أود لنا أيها الإخوة الكرام أن نجتهد في هذا الباب وان نجتهد في نشر العلم وتبادل كؤوس التعاخي وحبال الوداد بين المسلمين فبالعلم يستنير المرء السبيل ويعرف الحق ويعرف الحق من الباطل ولا يرتبس عليه ولا يرتبس عليه ذلك ولا يثنيه ذلك عن سلوك المحجه البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لمن يعرف هذه المحجة وان يعرف هذا السبيل إلا بالعلم الشرعي وفي ختام هذه الجلسة نوجه, رسالة نوجه رسائل أهام الرسالة الأولى نوجهها إلى أولئك الذين يظنون أن الجهاد في سبيل الله أو أن المجاهدين في سبيل الله عز وجل يعني يكرهون العلم الشرعي ويكرهون طلبة العلم فإن هذه الفرية ليست بصحيحة فمن خلال تجربة البسيطة المتواضعة لم أجد ناس أحرف على العلم الشرعي وأكثر قيادا لشرع الله سبحانه وتعالى ومحبة لكتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين في سبيل الله عز وجل فحينما عاشرتهم وتعرفت عليهم أدركت هذا الشيء وعرفت وعرفته من خلال عشرتهم ومن خلال معدنهم الطيب نحسبهم الله وحسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أما الرسالة الثانية فهي إلى إخوان المجاهدين وصيهم, وصيهم وصية المحب وصية الناصح أن يجتهدوا بأن تكون هناك حلقات منظمة وأن يعطوا عناة لطلبة العلم ولمن يتحقوا بالصور ممن الله عليه عز سبحانه وتعالى بنقصي من العلم اشترعي أن يجتهدوا في نشر هذا العلم وأن تكون هناك حلقات وإن كان هذا الشيء والله الحمد موجود في ساحات الجهاد لكن هذا منبابق الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع الأمني فبالعلم اشترعي يصلح الله عز وجل حوال المجاهدين وبالعلم اشترعي وثبثهم الله عز وجل لأن الجهاد والعلم قارنان. فالمفاصمة ما بين العلم والجهاد هي من المصائب التي نعوذ بالله نسأل الله السلام والعافية التي بها يقع المجاهدون في المعضلات ويقعون فيما لا تحمدوا رقباه نسأل الله أن يعصم المجاهدين من ذلك وأن يحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الكفار كما أيضا من باب قوي الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث نبشر احبتنا وإخواننا ومشايخنا أن الله عز وجل في هذه الشعاب الجردى وفي هذه الأتغال أن الله عز وجل يوفق طلبة العلم ويوفق الذين يطلبون العلم في هذه الأماكن إلى حل ومعرفة كثير من المعضلات وهذا مصداقا لقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي, لنهدي سبلنا وإن الله لماع المحسنين ففي ساحات الجهاد يجد الإنسان من الفتوحة الربانية ومن التأييد ما الله عز وجل به عليم وهذا الشيء لا يعرفه طلبة العلم إلا أولئك لنمن الله عز وجل عليهم بالنفير إلى ساحات الجهاد أسوأ الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى سائر المسلمين وأن يجعلنا هداتا مهديين غير الضالين ولا مضلين هذا والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حلقة قادمة طمنا هذه السلسلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته